ورث عن أجداده وعن آبايه وهذا فضل يؤتيه الله جل وعلا يؤتيه الله جل وعلا من يشاء لكن ينبغي أن يعلم أن التعرض لدماء المسلمين من أعظم الحرمات وأجل الكبائر وقد قال أهل العلم إن أمورا ثلاثة حرمها الله جل وعلا في الشرائع السماوية كلها الشرك به والقتل والزنا. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما والآيات من صورة الفرقان وصورة الفرقان صورة مكية وقد نزلت في مكة قبل التشريع مما يدل على أن هذه الثلاث جاءت الشرائع السماوية كلها بتحريمها وهي الشرك بالله وقتل النفس بغير حق مع الزنا عيادا بالله من ذلك كله هنا نقول هذا ما وقع من ابن آدم أنه سنى القتل لمن بعده وشناعته في أنه قتل أخاه والذنب كما الفضل يعظم أحيانا إما بالمكان أو بالزمان أو بالحال قال صلى الله عليه وسلم أما ذكر الزنا بين أن يعظم الزنا أن يزني الإنسان في حليل تجاره قلت يا رسول الله أي الذنب يعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك مع أن الزنا محرم لكن الجار يجعلك ينظر إليك نظرة مؤتمن فإذا وقع من الجار الزنا بجار بمرأة جاره كان ذلك دلالا على دناءة النفس وبعدها عن حفظ العهد فكان ذلك أعظم أثرا وأشد ذنب عند ربنا تبارك وتعالى فشناعة قتل قبيل الإيهابيل جاءت من أنه قتل آخر